اليوم بحول الله بحول وجل عز ن ت ذ ك ر و ن ت ذ ك ر م ن ز ل ة من منازل ا ل إ ن م صدق الحديث عنها ب أ ك ث ر من م ن ا س ب ة ولكن المؤمن لا ي ش ب ه من نورها ولا يمكن أ ب د ا أ ن يحصل شبع من جمال الله و أ ن و ا ر الله فما دام المؤمن يتعرف على ربه عز وجل وما دام ي س ت ن د من جمال نوره وجلال سلطان منازل ومقامات الا ويستدين ولا احد كما ذكرنا يشفع من فضل الله وفضل الله عز وجل إ ذ ا آ ت ا ه عبدا اتاه إ ي ا ه بغير حساب ذلك فضل الله ياتيه إ ل ا ح س ا ن يحتاج إ ل ى ز ي ا د ة حبصات لهذه المنزل والله ذو الفضل العظيم سبحانه ولعل ج َّ منزله ا ش ا ح س ا ن وهي التي أ ع ن ي بما غ ت ب ت قلبي ولعل م ن ذ ي ه ا ل إ ح س ا ن هي أ م المنازل ا ل إ ي م ا ن ي ة التي شعار اليها النبيئون والصديقون والصالحون من هذه ا ل أ م ة و س ب ق كما قلت كلام عني لكننا نحب اليوم أ ن نزيد و ن س ت ج ي د ت ذ ب ر ا وتفكرا في هذا المقام العالي الرفيق وهذه ا ل م ن ز ل ة ا ل ج م ي ل ة ذات ا ل أ ن و ا ر وذات ا ل ب ه ا ئ نحتاج إ ل ى ز ي ا د ة إ ظ ه ا ر بهذه ا ل م ن ز ل ة ومعلوم حديث النبي عليه الصباح المعلمين قال ف أ خ ب ر ي عن ا ل إ س س ا ن قال ا ل إ س س ا ن ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه لا يجوز أ ن يكون حظ هذا الحديث منا مجرد قراءه واستظهار شفه بل يجب أ ن يكون مناطع سيرنا إ ل ى الله ا ن ش ي الروحي للعبد خطه يكون مبني ولا كد على هذه ا ل م ع ر م ن ا ط ق يتعلق به سيرنا إ ل ى الله عز وجل ل ا ن ذكرنا قبل ه أ ن الدافع ا ل أ س ا س للسير إ ل ى الله عز وجل هو دافع المحبه ولا يكثر محبه كما في النار مرارا إ ل ا للذي عرف لا يمكن ولا يعقل في منطق العقل وفي منطق الشرع وفي منطق الواقع أ ن يحب أ ح د شيئا مجهولا لا يعرف هذا ليس موجودا إ ل ا أ ن يقع من احمق لا بد إ ذ ا كنت تحب شيئا لا بد من حصول معرفه لك بذلك الشيء المحبوب لا ت ص ل ا ل م ع ر ف ة ا ل ح ق ة إ ل ا ب م ش ا ه د ة و ا ل م ش ا ه د ة ها هنا في سياق ا ل ع ب ا د ة لا تكون إ ل ا ق ل ب ي ة ويجب أ ن نحقق هذا يجب أ ن نسعى اليه خ ا ص ة في زماننا هذا هذا الزمان الذي عنيت فيه بصائر القلوب عنيت ل أ ن أ ب خ ن ه المجتمع و أ ب خ ن ه الزمان غطت على بصائر القلب ثم ان أ المدنيه ا ل م ع ا ص ر ة فيها ت ا ل د خ ا ي ا ر ا ت وسائر ا ل آ ل ا ت و ا ل م ع ا م ل التي تلوث ا ل ب ي ئ ة وتلوث الجو كذلك ا ل أ خ ل ا ق النازله الهاطفه ا ل س ا ق ط ة تفرز ادخينه سامه ساكته إ ذ ا كانت ا ل أ د خ ي ن ه ا ل م ا د ي ة كتعميل أ ل ا ب ص ا ر ف أ د خ ي ن ه ا ل أ خ ن ا ق ا ل س ا ق ط ة كتعميل ب س ا ط ر وسائل أ ن و ا ع الفجور لها أ د خ ي ن ه كلها تتلق الدخان كاين م ع ا م ل ل ك تتلق ادخينه ت ل و ي في ا ل ب ي ئ ة وتسبب أ م ر ا ض للابدان خ خرى ي ن ل م ا التي ت ج الفساد المعامل التي تنتج الفجور لها أ ر خ ل ه ا من نوع آ خ ر تلوث ا ل م ت ن ث في الروحان الربان كتلوث وسخه والمؤمن الحق يجد النكسه مختنقا في ج س ر حتى الفسق ل ل ر ح فطوبى ل ل غ ر ب ة ل ذ ل حينما يشعر المؤمن ب أ ن ه غريب ا ل حقا في بيئه يصبح فيها ا ل ف ت ا د هو الواقع الطبيعي والصلاح هو الندره ف م ا تبكي في احاديث ك ث ي ر ة كيف يستطيع المؤمن أ ن يعيش في مثل هذه البيئه لا بد له من تزود روحاني قوي فالصكوح بالزاد روحي قل وجعل الله لك الاحسان زادا في مثل هذا ل أ ن الذي تعلق ب ط ر ه بالله عز وجل ماشي هدعين ب ط ر بطر القلب وبطر النفس وكررنا م ر ا ر ويجب أ ن نكرر حتى يتكرر أ ن ا ل إ ن س ا ن لكي يشوف شيء بعينه نص ا ل ق ر آ ن واضح في ذلك إ ن ه ا لا تعمل بها ولكن تعمل قلوب التي في الصدور حلو واحد وهذه القلوب ليست هي العضلات التي تضخ الدم قل ن ا ه مرارا هذه قلوب النفس التي يتحدث عنها الرحمن في ا ل ق ر آ ن قلوب النفس هي في الصدور لا ع ل ا ق ة بالقلب العضلي الذي يضخ الدم وليست هي إ ي ا ه ماشي القلب يا النفس هو هذا القلب الذي عندك يضب و كيضخ الدم في جيسي ماشي هو ع ن د و علاقه به لكن ليس هو إ ي ا ه والانسان يبصر فيشوف ويسمع ويشعر بجميع أ ن و ا ع المشاعر فرح وحزن ف ن ع م اعداد نعوذ بالله من عذاب الشعور بهذا كله بلا ما يكون عند ه الجسم بشر ان ينقص المنبه حقها الجسم يتعذب نعم يتعذب الجسم نعوذ بالله من عذاب الله ولكن قبل ذلك وبعد ذلك للنفس شعور بغير أ ن يكون لها بدل سيدنا م و س و ع ل ي ه الصلاه والسلام مر ة يوما بقتلى ا ل ق ل ي ب هما ا ل ق ت ل ا ديال البدر من المشركين من المسلين م غلبهم الله عز وجل على الكفار ديال قريش في معركه بدر ا ل ك ب ر ا ء ك ت ر و ا هذه ا ل ق ت ل ا ديال الكفار واحد عدد كبير يسمعهم ولاحوهم واحد البير وهو ا ل ق ل ي ب احد شعراء الاسلام كان يقول في ذلك الزمان ان الذين سووا ببدر منكم يوم القليب هم وقود المال قليب وجاء سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام معه بعض ا ل ص ح ا ب ة من بني ن عمر. عمر رضي الله عنه وارضاه ابن الخطاب ي عليه أهلين القليب المفريكي صلى الله الصلاة والمعنى دول يقول لهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ لكم بكلام كفار نهار وجدتم وعدكم وش استنبول من ما ربكم لكم لكم حقا ده أ ن و ح د ا ل ل ه أ ن و ع ب د ا ل ل ه أ ن اتقوا الله و إ ذ ا ك س ت ح ق و ا لما ا ت ح ق سيدنا عمر قالوا يا رسول الله واش تسمعوا هذو ماتوا حاله كلاهم كرب قال هم ر ف ا ل ما أ ن ت م ب ا س م ع لما أ ق و ل منهم انتما ما اقول ي س م ع و د ك ر ك انقل و ضدهم هما هما يسمعوا ك ت ر علاش ح ق ي ق ة لان ح ن ا كنسمع و بهذه الدين ولن ه م ت يقول ع د ي و لك مره اخرى البتا امرت لك عدشه بعد الموت سيقول لك بدن معا ولكن ماشي هذا واحد وينشئه وينشئه الله باتا أكبر ينزيته إن نشاه أ أ خ ر ى كما بدانا أ و ل خلق نعيده وعدا حمدا ما شاهد البدن لربي ا ل م ع ا ن هذا سينتهي فشما تبقى ن ق م ت ا ل ش ع ج ا ن ق ص ر في البدن به كل واحد ابهرش عنده ش ع ج ا ي البدن بيلون عنه كل شيء إ ل ى التراب وكل الذي فوق التراب تراب النفس هي ا ل ت ن س ا ن هي التي ستلبس بدنا آ خ ر يخلقه الله لها كما خلق لها هذا أ و ل ي ق ا ل ذ ي خ ل ق ا ل س م ا و ا ت و مكانه هو م ك ا ب ل هو مكانه هو م ك ا ه م ك ل ن ه هو ا ن ه هو ا ن ه و ا ل ه ل و مكانه هو مكانه و مكانه هو مكانه ه مكانه هو مكانه ه ا ن ا ن ه ه ا ن و م ا ن ه ه ا ن ه هو ا ن ه ه ا ن ه هو م ا ن م ا ن ع هو مكانه هو م ك ن ه و مكانه و مكانه ه مكانه هو ا ن ا ن ك ا ه ا ن ه و ا ن ك ا ن و م ا ن ه و م ا ن ه م ك ا و مكانه مكانه هو مكانه و م ا ن ه و م ك ا و ك ا ن ه و م ا ن و مكانه هو ا ن ه هو م ك ا ن ك ا ن ه و مكانه ك ن م ك ا ن ا ن ه هو م ك ك ا ن ه و مكانه م ن ا ن ه هو يعني ا ل آ ن عندك واحد قوه نظريات ح ا ل ي ة عشر ع ل عشر احسن ما يمكن أ ن يكون لك من النظر عشر ع ل عشر من مكان يولي ق ل عندك أ ض ع ا ف مضاعف الاف لا ينقاش بالشعب درجه ة تشب العشرات بل بالمسافات ا ل ض و ئ ي ة كما ي ع ز و ن ا في الفيزياء المعاصره تشب بالشعب حقائق كما هي كما خلقها الله عز وجل اما ا ل آ ن ف أ ن ت تراها وتسمعها ولكن من وراء حجاب ه و ر الحجاب والبدن ف أ ذ ن الروح تسمع من خلال أ ذ ن ا ل إ ن س ا ن المادي البدن وعين الروح تبصر من خلال بصر البدن وهكذا لكن ماشين انت هذا أ ن ه إ ذ ا ت ع ص ر بصر البدن ت ع ص ر بصر ا ل ر و ح ل ا ممكن لازم يكون أ ع م ى البصر ولكنه بصير الرحل و ي ش و ف ي زيان بقلبه وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفعه الذكر سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جاء ابن اميه توم رضي الله عنه ا ل أ ع م ا ر عجيبه ع ل ص و ر ة محمد راتب فرنك م عجيبه وكان ي ب ع و ص ن ا ب ي ب قريش النبي صلى الله عليه وسلم شهور بدق اخبار بيد قريش على أ س ا س أ ن ه ذ دوس القيادات إ ل ى جاه واحد راديه لقبض ابو جهل وحديه ا ل إ س ل ا م و احد ر الاسلام د ب أ ح د العمرين عرف وفي ا ح د كل مره اجتمع بينهما زيادات ب فيه وجاء ابنهما بغاش يحلم ويطلبون ل ا ما بغاش علي ل لا زياده ل ي ن الحقوق العين ه ذ و هو مجندين واحد انا خير ي واحد كيشوفه هو رئيس قبيله خير لي من ع ش ر ي بن أو م ي هكذا ب ذ ا ل ه ك ت ن ا د ر ت ك ا ب ا خ ا ل أ و ل ه س ا د ب ا مع سبيل بفصل ما كان ب ر ل ه شغل و إ ن ن ا ارتكب خلاف ل أ و ل ه طيب شرف ا ل س ل س هو ك ن ز ل القران الكريم كينده ويلومه ما طولنا ركبت رهمه كيف يدافع عينين اليوم ل ب د ن أ و ل ا ل ف ي د ا ت ا ل ع ي ن يكون هناك ا ل خ ا ص يمكن ان يكون هناك ا ش خ ن ص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون م ن ا ك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان ي ك ي ن ه ذ ا ك اشخاص لكن تاهت ت ت ك ل ب على القوي واحد بنيه و ت ت ك ل ب على القيادات ا ل ش خ ص ي ة ا ل ق و ي ة اللي تيجروا معهم ابنهم كابي ش ك ي ا ن و أ ب ي جهل و أ م ي ه بن حرب وغيرهم من صناديد الكفار ممن أ س ل م ا وممن ن لم يسلم ق ل ل الله عز وجل ولا ندري ك ي ن قال هذا م ا ش ي ب ة النوع اللي ت ت ك ل ب عليهم ش ي ا ل ه ما ت ك ل ب ش ي ء على القيادات وعلى النصحات لا ت ت ك ل ب عليهم اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م ب أ ح د العمرين اعطاه عمر مختار ما دلوش ما ت ل ش هذا الدعاء لا دلوك ينرد بالكراش حقروها من ذاك الامر ن على القوي هذا الاعمار راه كيشوف وكيشوف ت ث ا ر ن هذيك اخرين ويستطيع ان يقود دوله دوله وهذا الذي ي ح ف ل اسلم ابن امي يكتب وتذكر م ا ل الله عز وجل وانا جبريل شكون خبرك ومن يدري انه لا يمكن ان ي ك و لك خلفه ل ا لا ي ك ن ان يكون لك ان ي ك و لك ان يكون ل ن ي و ن لك ان ي ك و لك ان يكون لك ان ي ى و ن لك ان ك و ن لك ا يكون لك ان يكون لك ا ي ك و لك ان يكون لك ا يكون لك ا يكون لك ن يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ا ي ك لك ان يكون ك ا يكون لك ان ك و ن لك ن ي ك و ي و ل ي ك و ك ا ب ي ك و ل يكون يكون لك ان و ن ي ك و ك ان يكون لك ان يكون ل ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك و ان يكون ل ي ك ذ ن لك ان يكون لك ان يكون لك ا و ن ان ي ك و لك ان ك و ن لك ان ي ك و ل ان ي لك ا ي ك و لك ان يكون لك لا يبرع ي ا و ل ة ب ي نحو ي ن هذه كلاب الرسول ئ ي ا ل د ة لا يبرع ي ايضا ل لا يبرع سبنا ايضا ل كان ن ب ل لا ل ي خ ر ج إلى ا لا غ ذ و ت و ي ي ب عنه ايضا ب ن أم لا م يبرع ل ايضا لا ن ا والأطفال يبرع ل ايضا لا ل صلى ه ل ل ه ع ل ي ه وسلم من المتخلفين بعبر أ و بغير عبر ي ح ط على الرب ب ي ل ه م إ ل ا أ م م م ت م هذا من حيث الروح ب ق ي ن من حيث الروح ا ل ب د ا ن و ح ج ر ت ه م حكماء و ك ج ي غزوات بل معارف من الجهاد بعد ذلك يثبت فيها الله عز وجل أ ن ابن أ م م م ت م تزكى بروحه وبدانه ج ا ت معركه ا ل ق ا د س ي ة ا ل ز م ن في ابن عمر التي فتح الله ل ل إ س ل ا م فيها أ ر ض فارس فانك تحكم ا ل إ م ب ر ا ط و ر ي ه ا ل ف ي ش ر و ي ة ا ل ف ا ر س ي ة ع د د ه النار الجيش ا ل إ س ل ا م ي شلق بينه كل العناصر الخطيره ا ل م ه م ة ا ل ق ي ا د ة قائد الجيش ا ل أ م ي ر الجيش وحامل الرائع ولكن الشباب لم يقل احد ان يقوم بهذا الشباب بصوتنا ويقوم بهذا الشباب بصوتنا ويقوم بهذا ل الشباب بصوتنا ويقوم بهذا الشباب بصوتنا و ي ق و ن بصوتنا ي ويقوم بصوتنا ويقوم بصوتنا ويقوم بصوتنا ويقوم بصوتنا ويقوم بصوتنا ويقوم بصوتنا ويقوم بصوتنا ويقوم بصوتنا ويقوم بصوتنا ويقوم بصوتنا ويقوم ب ي ر ق ن ا ويقوم بصوتنا ويقوم ب ص و أ ع ط و ن ي الرايح الرايح راه نوع من ا ل ق ي ا د ما احب الرايان ه ز و ز والناس من ثمين ف ي ق و ل و ن الجيش راه غادل ب د ا م راه ل من هزمات فيها ش ج ا ع ة و واحد ق و ة م ع ن و ي ة ح ا ص ة و ر ل ا ل ك لما تدخل المعارك في الزمن القديم من أ و ل الناس اللي في قلبو ويضربوهم العداء م ن ا ل رايح اننا في ا ل ر ا ي بك س تقع هزيمه سيئه اولا في الجيش ثم يهلكوا الجيش بعد ذلك قلهم ك ل م و ن ي رايتكم ف إ ن ي رجل اعمى لا أ ف ر م ش و ف و ما قبلش نهر لعلم اعملاء انا ما غ ا د يشوف الفقع ما غادر يخلعني في ينا الى العبد عندو الفيلا ما ي ش و ف و ل ا الرايه اني رجل اعمى لا افر وحمل الرايه ابن ام توب قال و ج ع ل و ن ي بينكم ر ف وحمل ا ل ر ا ي والسماك عنه وقلبوا عليه ا ل أ ع د ا ء ل أ ن ه حالم الراي وضربوه من كل ج ه ة ولم يسقط حتى فتح الله على المسلمين ثم وجد بعد ذلك ابن أ م مكتوم طيع وبه كذا وكذا يعني ع د ا د للضرب ا ت هذه ط ع ن ة ب ر م ح ه وهذه ض ر ب ة ب س ي خ ه قتل شهيدا ان شاء الله في سبيل الله هل قيد البدن وما يدري لعله ي س ت ك ر هل ش ك و ن ع ل ى ج ب ن ا ه هذا رجل كان يبصر فكن شيئا حتى وكن هدامه وانما ا ل أ ع م ا ر ابو جهل هذا كان نافعا و أ ب و لهب ه ا ل ع م ق ح ق ي ق ة إ ذ ن ا ل إ ح س ا ن أ ن ه ا ل إ ن س ا ن حقق اللفظ ا ل ب ص ي ر ة ي ش و ف يبصر إ ذ ا استطعت أ ن تصل إ ل ى ر ت ب ة ا ل إ ب ص ا ر ل ل آ ي ا ت ف أ ن ت محسن و أ ن ت في ر ت ب ة ا ل إ ح س ا ن وفي درجه、الإحسان. أ ح ب ب ت أ ن نطرق باب ا ل إ ح س ا ن هذه المره من جهه ة اخرى في علاقته ب ا ل إ ي م ا ن و ب ا ل إ س ل ا م ها هنا نتحدث عن ا ل إ ح س ا ن من ج ه ة ا ل ا د ف ا ر ا ل ن ب صلى الله عليه و سلم كي ج ب ي ا ب ي ل عليهما ا ل ص ل ا ة و السلام يقول ا ل إ ح س ا ن ان تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك وهذه الحديث قلت هو الحديث سابعة قلت من ج و ا ن ع الدين رحمه ع ج ي ب م ه م ه في ا ش و ي ه وجد ان ن ق ر أ ه ونعيد قراءته ونتبره تبرا كما نتبره ا ل ا ي ضرورية من القران الكريم ا بعد الصحابة كما يعلمنا كما الصورة من القرآن هذا هو تعليم حديث ي الدعاء أ و ص ل ا ة ا ل ح ا ج ة و ا ل ا س ت ح ا ر ة ايضا ن يعلمنا ص ل ا ة ا ل ح ا ج ة أ و دعاء الحاجه كما يعلمنا ا ل ص و ر ة من ا ل ق ر آ ن نحن هذا م جدا ه من ذلك النوع والدليل على ذلك أ ن التعليم ديال ا ل ص ح ا ب ة ما كان ش ي ء بطرق ت ع ل ي م ع ا د ي ة كان بطرق غ ر ي ب ة هذا جبريل عليه السلام ا م ي ن الملائكه ة مليديا نبي ضرمنون الملائكه ة نزل ج ي ن به الروح الامين ا س ت ع م ل ه الله على ا ل ق ر آ ن لقوته ر أ ي ت جبريل له س ت م ئ ة جناح كيف يبدو م ا ل م ل ا ئ ك ة ي ش ك ر ه م ا ل م ل ا ئ ك ة بعد ذلك عندهم أ ج ن ح ة اولي ا ج ن ح ا ت مثلث وثلاث ورباح أ م ا جبريل س ت م ئ ة جناح ولما ا شافوا سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صوره ي ا ل ه الملائكه شافوا معمرتنا كانه طولا وعرضا ك م ا تيشوفوا معمرتنا ب ا ج ن ح ف ي ه وبجسمه المراري العجيب كاينزل هذا ا ل م ن ا ذ بنفسه ب إ ذ ن الله و ب أ م ر ه ل أ ن الصحاب ة منزل شيء أ ن سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ا ل ق ف د ا ل أ و ل مع نشير غرض ي ا ل ه هو ي ج ي ن عن سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ي ك ولذلك ن عبد ا غ جاب سيفه محمد عليه والصلاة ي و ح زكريا مع سورة ا ا ل ل حتى وعد م يتوقعون إلا سيدنا محمد عليه الله ص ا والصلاة ة ولكن الآن ما ج ي ش سيقول د ن ا جايشه الصحابة محمد ولجريك شيثات بشارية سيدنا عبد المرى بين م ا أ ن ت ن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ا ل ع عن عنه رجل رجل ولكن يجب ان ا ل س ي اجل د ي د ث و افضل من اجل ان ر و ن ا ف ض اجل ان ت ك و ا ل من ر و ل ا ي ت ك ف ه من اجل ان تكون ا ف ل ك ن اجل ان تكون ا ل ع ن اجل ان ت ك ن افضل م اجل ا تكون ا ل م ا ل ان ك و ن افضل من اجل ان ت ف ض ل من اجل ا ا ل م د ي ن ة أ و ن افضل م ا ر ل ان تكون ا ف ل من اجل ان تكون ا ف ض اجل ان تكون افضل من ا ل ا ر ت ك و افضل من اجل ان ت ن ف ض ل ن اجل ا ك ن ا ف ل من اجل ان تكون ا ف ض ك من ا ج ان ت افضل من اجل ان تكون افضل من افل ن ت و ن اف و ي ب ح بيد الشعر يضع بيد الشعر يضع بيد الشعر يضع بيد الشعر ي ف ع ب ي الشعر يضع بيد الشعر يضع بيد الشعر يضع بيد الشعر يضع بيد الشعر يضع بيد الشعر يضع بيد الشعر ي ض ا بيد الشعر يضع ب ي الشعر يضع ج ي د الشعر يضع بيد الشعر يضع بيد الشعر يضع بيد الشعر يضع بيد ا ل ش ف ر لا ع بيد الشعر يضع بيد ا ر ش ع ر ي د و بيد الشعر يضع شديد و شواد الشعر ولكن مشهود ل ه ولا يعرفه و م ن أ ح د النجار طبعا جم اسمع ل ولذلك قلت هذا الحديث هو ا ل م ق ر ر من احد النجار من أ ه م ه ا جمع الله فيه للمسلمين على لسان جبريل وعلى لسان محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الدين كله أ ص و ل ا ومنهجا يعني ا ل أ ع ر ا ص ب ي ز د ي ن كل ا ج م ع والمنهج فيزديه طبعه أعطيت هذا وفي ه ه ذ الدكس لديه هذا الحديث و فقط ي هذا الحديث ي ع ن ي ي س م ع فيه ا ربيع الزوجي ما من ا ل م ع في غيره في ه ذ ا الحديث قالوا يا ع م ر أ ت ب ر ي ء للسائل قالوا الله ذلكم قال جبريل اتاكم يعلمكم دينكم علماء اصول ا ل ف ك ه فقط و ا ل ن ا ت ي ه اذا أ ض ي ف ت إ ل ى الضمير أ ف ا د ت استغراق المعنى يعني أ ت ا ك م يعلمكم دينا هذه ناتجه هم الشيخ الخطاب وفيه الضمير وليندا ناتجه ا ض ي ف إ ل ى الضمير أ ع ط ى يعني استغراق جميع ا ل د ي ن دينكم أ ي كل دينكم جاي اعلمكم دينكم دي ل كامل وهل يكلم بذل رافيه دين كامله را مخلوله فيه ا ل إ س ل ا م فيه ا ل إ ي م ا ن فيه ا ل إ ح س ا ن فيه المنهج المنهج و المقال يا محمد ف أ خ ب ر ن ي عن الساعه ة قال مسؤول من ع ا بأعلان الساعة من قال ف أ خ ب ر ن ي عن أ م ر ت ه ا قال أ ن تلد ا ل أ م س ربك ت و أ ن ترى السلفات العراق ل ا ح ش ا ء يتطاولون في الدنيا يعني دين لنا هل لي فرح س و ل ل ي ه وهل لي مطر شيء سولى به هل يمكن ا ل خ د م ة وهل يمكن ضياع الوقت هذا المنهج دينكم أ ي كل دينكم اعلاه ج ن و ن وهذا ينبئ عن غيره مما سواه م ن ما نصره الله في ا ل ق ر آ ن وبينه في ا ل س ن ة كل ا ل ق ر آ ن وكل ا ل س ن ة يرجع إ ل ى هذه المعاني التي اختصرت في حديث جبريل ايات ع ظ ي م ة مبادئ ك و ن ي ة كبرى رجعتهم ب في المختصر ت و وما ينفقوا علينا ن ى ر و ح ه أربي ل وسهلهم لنا سهلهم ب أ س ل و ب السؤال و للجواب و ب أ س ل و ب بسيط سهل غير لما ي ابغى شعر ف س الاحسان قالوا ان تعبد الله ك أ ن كثره و ا ل ص ح ا ب ة ي ش و ف و ن في نجبي كتلعب ي ف ي ن محمد ي ش و ف و ن د ع ي ن ي ه م هادوا ي و ل ب د ن وكي يورهم ي شوف له النظر الاخر ا ل م ش ا ه د ة أ و ر ؤ ي ة القلب أ ن تعبد الله ك أ ن كثره قال فان لم تكن تراه فانه يراك هذا واحد اللفظ دقيق جدا حل الميزان ب ي الشعر أ ن تعبد الله ك أ ن ك ت ر ى ه ذ ه صعيبه ي محصة ان أ تعبد الله ك أ ن ك ت ر ى ه ص ع ي ب ة و ل أ ن ه ا كذلك جعل لك إ ل ي ه ا سلما ترتقي إليه ذ اليه من, من هو هو ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه ل ا ك وهذا ا ل إ ح س ا ن فيه رتبه、كان. برزه ا ل ا ح ا ب ر ز الاولى أ ن ت ع و د الله ك أ ن ك ت ر ى برزه ا ل ث ا ن ي ة قلبها أ ن ت ع و د الله من حيث هو يراك ف أ ن ت ت ح ض ر ه انك أ ن ت ت ر ى الله وعره ل ن ا ش بين ا ل ر ه م ه التي شوف العينين وربما ي تكشف ب العين لا تدركه ب ص ع ا ط ه ويدركه ب ص ع ا ط ه اذن ففكت حل العينين ب ي القلبين من خلال تهديك إ ل ى الله عز و هذا يحتاج لتدريب وفيه صعوبه ة ن لاكتساب منزلك مقام عال تقضي لتستاهل ب ا لا يحرم حتى واحد ربي عزوجل ا ل ا كريم ورحيم سبحانه وتعالى كريم ورحيم كل شيء ما يعطيه منزلك الاحسان غير لي م ب غ ه إ ل ا من ابى كما في الحديث حديث ا ل ج ن ة ف أ ن تعبد الله على أ ن ه هو يراك وخلي م ب غ ه يعتقدها هذه م ب غ ه يحسيها بصير أ ن تشعر أ ن ربك العليم ا ل ح ب ي ر الذي لا ي د ر ك ه ربح وهو يدرك ر ب ص ان تستحقر انه سبحانه وتعالى يراك على كل حال بالليل وبالنهار أ م ر تحتاج فيه إ ل ى إ ي م ا ن العزائز كما عبر المربون ا ل أ و ا ئ ل غير صدق النيه نيه ا ل ت ع م د الله يرانا بسيطه في مكان المشكل غفله تحتاج إ ل ى ذكر الله لتخبر أ ن الله يراك على كل حال ف إ ذ ا عبدت الله عز وجل على انه هو سبحانه وتعالى يراك عن صوم ا ل إ س ل ا م رفعت ا ل إ س ل ا م ا ل ا س ل ا عليه قال أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ س ل ا م قال ا ل إ س ل ا م أ ن شهد ان لا إ ل ه الا الله الله يرانا و أ ن شهد أ ن م ح م د رسول الله الله يرانا شهادتك هذه الله يراها ويرى صدقك من كذبك ف و أ ن تقيم ا ل ص ل ا ة أ ن تصلي ت الله يراك و أ ن توفي ا ل ز ك ا ة أ ن ت تزكي الله يراك ليس ي ر ا فعلك وحس بل يرى ما بطنت من ا ل ن ي ة في فعلك أ ا ن يدرك من جذبك أ ل ي ي ر ا ك ا ل ن ا س أم ل يراك الله الله يراك في زكاتك أ ن تصوم الله يراك أ ن تحج الله يراك أ ن ت غبي ن ت الله يراك في فعلك إ ذ ا د ا ب ت على هذا كان لك ا ل إ ي م ا ن داخل الاسلام إ س ل م من هذول الجزء فروق إ م محلو والإيمان محلو ألمنا لم تؤمنوا أسلمنا ولما أدك في مع نزل. نزل. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فحينما أن الله فقد دخل الإيمان قالت الأراب قل ولكن قل للناة العربية نزال نزال يدخل اخبروا و أنتها الله في يرى في فقد ق أدك ك دخل ولو عندك ا ل إ س ل ا م ع م ر ب ا ل إ ي م ا ن ا ل إ س ل ا م بحال شيء خابيه مع مراد المرء هذا المرء هو ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا عمرت هذه الخبيه درجه الفيض فاضت ب ا ل إ ي م ا ن ذلك ا ل إ ح س ا ن كمال ا ل م ط ا ب ق ة بين ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م على قدر صلاتك تؤمن بالله وعلى قدر إ ي م ا ن ك بالله لله وكذلك كل عناصر ا ل إ ي م ا ن بملائكتي وكتبي و ر س ل واليوم ا ل آ خ ر و ا ل ق ب ر خيره وشره خ ر و ه و م ر عائشه بن علي و أ ن ت اشهد ان لا إ ل ه الا الله و أ ن محمدا رسول الله و أ ن ت تقيم ا ل ص ل ا ة و أ ن ت تفي الزكاه و أ ن ت تصور رضا و أ ن ت تحز البيت ان ص ف ي ك ت ب ه بحل بحل أنت شكله ه ع ط ص ر لول في ا ل إ س ل ا م ومعها أ ن ش ا د أ ن محمد رسول الله تولي بحالها بحال أ ن تؤمن بالله ب ه ي ا ه ا ل إ ي م ا ن من اللي في ولوع ا ل إ س ل ا م قال و ا أ ن شاده لا اله الا الله و ح م د رسول الله عن من اللي في ولوع الايمان قال له و ان ت ي م ا ن بالله وما يتفرع عنه إذا لو ل ه ج في عندك تشتمل فعندك الف شحان أ ن ت تعبد الله من حيث هو يراك ليوم غ د ا ليوم غ د ا ليوم غ د ا و أ ن ت تعتقد أ ن الله يراك شعر بذلك تجد ن س ك من حيث لا تدري ك أ ن ك تراه ترتاح ت ط ل ا ل د ر ج ة ا ل ع ا ل ي ة ان تعبد الله ك أ ن ك تراه ك أ ن ك هي موضوع التشبيه ك أ ن ق ولكن هناك تشبيه يتعلق ب ا ل ر ؤ ي ة ا ل ب د ن ي ة حلتك شفت عينك ربك سبحانه وتعالى ولكنه بما انه ممنوع عن ا ل إ ن س ا ن أ ن يبصره قال م ن تراني ما ينسىش خ ا ص كريم الله ل و س ف عليه السلام لن تراني إ ل ا أ ن ك تراه بعين القلب تراه حقا وصدقا تشاهده وترى جماله و أ ن و ا ر ه مثلثت في يله أ ن ك غبي تشوف و ح د الرؤيا م ع ي ن ة شيش ك ل م ن اشكاله ابدا هذا ش د ا ج ه أ ب د ا ولكن تكون سبحان الله عظيم القلب م ض ي ئ بنور الله ل أ ن الله عز وجل إ ذ ا ملا ا عبد قلبه ب ا ل إ ي م ا ن ضاعت أ ر ك ا ن القلب القنوت بين القلب جير وذلك و عين ابحاث نور من نور الله الله نور السماوات و ا ل ل ه ل أ ن ا ل أ ش ي ا ء تشرق بنوره الأشياء وأشراكك دي الضوء كذب نور من الرب لمرضه عوض فالقلب إ ذ ا اشرق بنور الله لا يشيق بنور الله إ ل ا إ ذ ا أ ف ا د الله عليه من نوره بركات الله سبحانه وتعالى ك ي ع ط ي ن القلب باصيه ف ي م س ر القلب حقائق الايمان ك أ ن ه يراها باي بدء ش ف ا ف ي ة ر وهذا ح ا ن ي ة و الشكل هذا صاحبه يكون أ ن ا إ ذ ن من الصديقين منزله ل ا ل ص د ي ق ي ة ومنازل ا ل إ ي م ا ن في ا ل ش ب ك ة المفضي بعض ذنوبها إلى الى المنازل الإيمان كلها وحدات وحدة وحدة ووحدة ووحدة وحدة إذا منزلة منها وحدات وحدة الاخر أ خ ر ى و ل أ ى إلى الأخرى والأخرى تقوده فالصديقية وهكذا ت أ خ ذ من ا ل إ ح س ا ن و تعطين ا ل إ ح س ا ن و ا ل إ ح س ا ن ي أ خ ذ من ا ل ص د ي ق ي ة و يعطي للصديقيه من ز ي ذ ك ا ل ا ل ي ا س ي بن بمكرم الصديق رضي الله عنه و اربعه و أ م ه ص د ي ق ة مريم هذا المعنى العجيب اليوم ي ج ي د علينا نحن أ ص ح ا ب هذا الزنا زمان ا ل أ د خ ي ن والعفونات و ا ل ن ت و ن ا ت ا ل ن ح ق ق ر ل أ ن به وحده يمكن أ ن نعيش روحا في ا ل أ ب د ا ن ل أ ب د ا ن راه تعيش بالشكل اللي قدرها الله عز وجل وبالاجان اللي قدرها الله عز وجل ولكن الخطير هو أ ن تعيش ا ل أ ب د ا ن وتموت القلوب هذا ا ل م ص ي ب ة وهذا حال وضعنا ي قلوبنا لا تتفعلا الى د ر ج ة أ ن ن ا فقدنا الاحساس ما في احساس ا ل أ ب د ا ن إ ل ى قسكوت مره تحس ولكن إ ح س ا س القلوب القلوب مشار القمر اللي تيدقوها بها الخناجر والسيوف وكل ا ل أ د و ا ت ا ج ا ر ح ة ولكنها قلوب س ا ق د ه م ت ب ل د ب حمص جر لم قال العهد بيننا وبين الذكر كما وقع لبني إ س ر ا ئ ي ل قبل أن ي ا ن للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أ ن ت و ا ا ل ف ت ا ب من قبل من قبل قو ه ل الكتاب بنو إ س ر ا ئ ي ل خاصه فطال عليهم الامد بل س ن ب د ا ما تذكروا ولا س م ع و ا للذكرى ان تكون بينهم ارفضوا سماع الذكر قالوا سمعنا و ع ف ي ن ا فقست قلوبهم وكثير منهم فاشقا ا ل ر ق ن ت ي ج ة لقسوه القلب وقسوه القلب ن ت ي ج ة لطول ا ل أ م د وطول ا ل أ م د ن ت ي ج ة ل ا ن ق ط ا ع عن الذكرى ولذلك جاء ا ل إ س ل ا م مذكرا وجاء م ح م د ب ن ع بالله د علي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م مذكر ا ن ن ذ ك ر إ ن م ا أ ن ت مذكر إ ن م ا أ ن ت ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ي نحن ك ح ن نحن نحن ي ح ن ه ح ن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن د ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن ن ح اللي ربي تعالى ودها إجليها خلقه على ربي من فوجب عليك أ ن تكتشف مدينه لتشغله وتوظفه وديروه في مكان بلاكله وهذه المعدن هو القادريه ديالك ا ن ا ل ل ل ي ع ن معدن د ه ي ا ل ك اكرام ما ع ن د ه معدن معدن ديالك اللي ديالك、لياللي. كي يلي عنده معدن ديال ا ل ع ي ل متعلوم وما عنده ش ي المعدن ديال قيام الليل ولا ديال الاكرام كي يلي عنده معدن ديال الصيام الكثير كي يلي عنده معادن متعدده في م ع د ن ه والله عز وجل جعل ه صفات سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام موزعه الامه تتمل وقد تفرقت في هذه ا ل أ م ة كل ياخذ منها بنصيب وذلك النصيب ي ت ف ي ك باذن الله لتصل به إ ل ى الله عز وجل والطربياد ولم يقومون السلام هذا لا قيامنا العلم التعلم الأسفة الصلاة الصرائب عليه وليس إلى يفكر يقب يجب يجب يجب يجب يجب محمد إبن أنه أن أن أن أنه أن تكون من حمس هذه إذا إذنان ينحب من الحلم ه وكذلك المعلوم من الدين من ي ب سائر ل ل ع م ب الصفات ي شهاية ب ع فقطع ض من الكل وكذلك سائر وكذلك النبويه شاف م ر ة سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فعبد الله بن عمر خل نعم الفتى عصري ويا نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم بليل وما قال عشر سيدنا خالد بن ولد اسلم ا ل صباح ع ش ي ة داره رئيس الجيش الاسلامي وقال فيه خالد سيف من سيوف الله ل أ ن ه اللعبين د ي و ه وهب وجاء ف ي ا ب ن خالد بن ولد بعدما عزله عمر بن اخطار وبعد و ف ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دا زمان دازما بين سيدنا ا ز م بنكر ع الصديق و ج ا ز م ا بين س ي د ن عمر ا ل م د ة ك ل ه ا ك ان رئيس ق و ا ت المسلحه ا ل إ س ل ا م ي ه ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ه الاولى هو خالد من ا ل وزير الدفاع الكبير من ا ل ل غ ة ا ل م ع ا ص ر ة وزير س د ن ا عمر وعزير هو عبقري هادي الجيش ا ل إ س ل ا م ي اشجار س ي ب ن ا خالد و ز ي ج م ع نسيت نبع ل م و ن ا من هذا العلم حاجه ل ت ع ل م ما كانش ي ث ا ل ي علمونا من هذا العلم فقد شغلتنا تلك ا ل ص غ و ر الثغور هي المواقع هي الجبعه في كتاب ا ل ك ت ا شعور الشاهد عندنا أ ن لكل منا معدنا خاصا به مستوى واحد ف ا ل ك ا ب ل ي ه ا ل ل و ل ى ايش واحد يقول لك ولا من عبد ا ل م س يلي مشي هو ا ل ص ل ا ة ثم يسمى ج ل ف جربوكتو لا ا ح د ا ا ص ل و ا ت الخمس يعني ا ل أ ر ك ا ن اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل و ا ل أ ر ك ا ن الذي يدكره ا ل ن ي ص الله ع ي ه وسلم في ا ل إ ي م ا ن هذا معلوم الدين ب ا ل ض ر و ر ة لا يجوز لمسلم ي ن أن يشك في أ ص ل الدين في ح ا ج من هذا فهو شك ا في أ ص ل الدين ر ج الا عند وليس ا شيء إني الشك في كتاب من الكتب من حيث إ ن ه ن ا ز ل من عند الله نشك ص و ر ة بيد الله ب ا فنقص بأنه نؤمن بها أ ن ه ا ن ا ز ل ت وقد ي ة من ع الله اللي اللي عبد وشيء و تنجي كفر اللي بالاجماع ل م ن نشتفي الدين في في ذلك او تردد نشتفي نبوه محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و نبوه عيسى أ و نبوه موسى أ و م ن حكى ا ل ق ر آ ن والصم رسوليتهم ونبوته م يعني المعنى أ ن أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن بالسجع لي و بالسجع لي محلومه من الدين بالدرهم هذه أ ص و ل اصول ا ل إ س ل ا م و أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن التي بينها سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في جوابه عن ا ل إ س ل ا م و عن ا ل إ ي م ا ن هذه أ ص و ل الدين ل ع م ل ه ا و ل ا ع ت ق ا د ي ا مطالب إ ذ ن أ ن ا و أ ن ت ب أ ن نصحح بناءنا على هذه ا ل أ ص و ل الخدمه ت ي ن ع ن ا ه ج عن ذات ا ت ن ف ر أ م و ر أ خ ر ى من أ ف ل ا ء الشيطان ويشغلك ب ك ث ر ة البدايات ادري ايش لعنه الله فيلقيش ش ب باغي يبدا ي ه المزيد باش تكتله بالبدايات واحد فيما ر ب يحفظ ا ل ق ر آ ن الكريم ج ء شوق كبير لك بالله مزيد جال باش ن ب د أ بقره أ ن ا ع ك ى ف و ر ة ا ل ب ق ر ة ح ل ا نعم اذا ف أ ن ت أ م ي ر هذا الحديث ب د أ بها ص ف م اورضح شويه و ي ت ل و صوره ياسين خلا ك و ر ة ا ل ب ق ر ة قال ياسين هي قلب ا ل ق ر آ ن في ح د ي ث الضعيف فسارع إ ل ي ه ا حافظ منها بضع ايات يتبل الرحمن تتكلم عن ل ا ل ج ن ة و ا ل ل ه شغله بكثره ا ل ب د ا ي ة ب د أ ن ا ب د أ نبدا نعمره ما يوصل مش عمره ما ي ت م ل ل عمره ما يصل و أصلا ولذلك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واضع على ك ا ل أ ص و ل أ ص و ل عبادتنا ا ل إ س ل ا م ا ل إ ي م ا ن وناتجهما ا ل ن ت ي ج ة غ ر ه م جيوش الاحسان م إ ما ا ل ه إ ل ا س ل ه وأن م ح م د رسول ا ل ل ه ش ع ر ب ا ل إ ح س ا س بانك كونك مسلم وما تحسنش من انتماءه ل ا في الاسلام كمن نجده عنده وهذا مرض وداء في حل بل في ص ل ر ه كاين هذا ح ق ي ر من حيث الاعتقاد ومن حيث العلم أ و ما ت ي ر ض ى في ص ل ر ه بدمشي وحدي ا ع ت ذ باسلامك أنت شهادة أي ان تعلن على انفسك وعلى ا ل م ن ا أ ن ك مسلم واللخص ي خ ب عرقيه هذا كلمه يخرج هو مش يتخبى انا فعلا اذا هذه الاصول ينبغي أ ن احققها الا ان يحب ي ن أ ن ا و أ ن ت وكل مؤمن منا يشهاد ف ي أ ه ان الشهاده التزام و يشهد ان لا اله إ ل ا الله ويشهد ان محمدا رسول الله حقق هذا و أ ن تقيم ا ل ص ل ا ة الخمس الفرائض ب ع د غرس لي بعضهم يسارع الى قيام الليل وينام عن ص ل ا ة الحج هذا ميزان القلوب صل عليك قيام الليل صل عليك النوافل صل ا ل ف ر ي ض ة أ و ل ا و أ ق م ه ا إ ق ا م ة ك ي ن ا ل إ ق ا م ة ا ل إ ق ا م ه ي ج د م ع ن ى المعنى المقول هو ه ذ ا نعلم ا ل أ ذ ا ن ل إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة بين كل أ ذ ا ن ي ن الاستاذه اذن ا ق ا م ة ا ل ص ل ا ة هذا ا ل ا ق ا م ة و ا ل إ ق ا م ة التي قصبت و في أ غ ل هذه ا ل آ ي ا ت واقيموا الصلاه وان تقيم الصلاه انما خصب اساسا ان تقيم بناءها اقام الشيء يقيمه جده تدعوه جده ف إ ل ى أ ي حد اقيموا وتقيموا صلاتي وصلاتك الخمس هذه ي ن س ح ا ل ج ن ة سواد جير ا ل ج ن ة في الصلوات الخمس مشكلتنا الاولى يقدها أ و ل ا أ ن يعرف السنن ه ذ ا يعبي العزيز في اعطينا الحجرات ا ل ل و ل ي ن اليك ل بن عليك وبعد ذلك, ذلك فقط فكر إ ن اقمت ا ل ص ل ا ة ا ل خ م س فكر ع د ا ل ش ا ر في قيام الليل وفيما ش ي ء من النواهي و إ ن صنعت ما صنعت من أ ص و ل الدين ا ل ع م ل ي ة ا ل إ س ل ا م و أ ح س ن ت ما أ ح س ن ت من أ ص و ل الدين ا ل ا ع ت ق ا د ي ا ل إ ي م ا ن أنا إ ن يفكر في ا ل ز ي ا د ة وما تقرب إ ل ي عبدي بشيء أ ح ب إ ل ي مما افترضته عليه عاد و ل ا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافذ ح ت ق ص ي ف ل م ح ب ه إ ذ ن سيره خدمه يشي س ي ر وقال إ ن ي ذاهب إ ل ى ربي سيدي ا يمكنش فقط اصل البدايات وجعت ت الوصف وتقول أ ن ا وصلت النهايات يعلم خائنة الأيون الصدور و ل ا بد من, من ا ل بداية بداية ان ي ل ا ق م ن ا ل ب د ا ي ا ت أحد ا ل ن ا ك ا ي ن ق د ي م و ا ك ا م و ي ان يكون ه ا ك ا ل ر ي ا يكون هناك ا ل ر يمكن ا ي ة و ن ه ن ا امر يمكن ان ي ن هناك امر ي م ا ل ي و ن هناك ا ر يمكن ان يكون ن ا ك امر يمكن ان ي و ا ك امر ي ت ك يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ا ك و ن ه ا ك امر يمكن ان يكون ه ن ا يمكن ان يكون ه ن ا ل امر يمكن ان ب م ك ن ان يكون ه ن ا ل امر م ك ن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يكون هناك امر ملوك لاكثر بعد ذلك يعافوا النعم النعمه النعمة فان ي ي أ ه ف إ الملبس لا ظهر ن ابقى ولا أ ر ض ا قطع سير بسير الناس الذين كانوا شهودا لتكونوا شهداء ع ل ى الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذا وفر باعتدال الذي شرعه الله عز وجل للمسلمين في دينهم هو الذي ينبغي أ ن يلتزم لبلوغ م ن ز ل ة ا ل إ ب ص ا ر أ ي منزله الاحسان ان ل ل ه و تعبدوا ل الله التي تريد من خلالها أ ن تصل إ ل ى اعلى ا ل م ر ا ت ز يكون الشوق عظيم حافظ عليه بس حافظ عليه انك ل تلتزم الترتيب ديال ظهرن أبقاء البيت ا الذين كانوا شهودا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذا ا ل و ص ف ب ل ا ع ت د ا ل الذي شرعه الله عز وجل للمسلمين في دينهم هو الذي ينبغي أ ن يلتزم لبلوغ م ن ز ل ة ا ل إ ن ص ا ر أ ي م ن ز ل ة الاعتدال ان تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك قول و ل هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم